وَنَجْعَلُ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ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 وَلْتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا تَوَاجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقُولُ تِلَانِي هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَتَضَاعَنِي قَالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ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 124. قال له موسى إنك لغوي مبين 125. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى, قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافَةُ مَدْيَنًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مَنَ نَ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى فَقَالَ رَبِّ إِنِّي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 124. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين 125. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّّ وَلَا مُدبِّرًا وَلَن يُعَقِّبَ يَا مُوسَى اطْبِ عَلَيْهِ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ 121. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين 122. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَدْعُ إِلَيْهِمْ أَنْ يُصَدِّقُونِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعْتُمَا الْغَالِبُونَ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 فَأَوْقِدْ لِيَ يا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَضَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ولكننا هم مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 129. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم بِمَا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.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 114. أَضَلُّ أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين 115. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 116. الذين آتيناهم الكتاب من وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۖ إِنَّا كُنَّا من قبله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 124. ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون 125. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن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 118. متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون 119. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين 119. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 110. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا 124. ما كانوا إيانا يعبدون 125. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وَيَوْمَ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 115. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون 116. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من 119. يَخْلُقُ يخلق ما يشاء مَا 110. ما كان لهم الخيرة 111. عَمَّا الله وتعالى عما يشركون 112. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 113. وهو الله لا إله إلا هو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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 117. مِنْ من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 118. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا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 إِنَّهُ لَدُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ شِعْرِيَهْ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فِي الأرض ولا فسادا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 124. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين 125. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك رَبِّكَ إلى ربك ولا تكونن من